قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالُوا لَئِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَوْ بَعِينَا سَنَتَيْنِ يَتِيْمُونَ فِي الأرض فَلَا تَسْعَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْهُ رَبُّهُ مَا لَمْ يَتَقَبَّلْ بَل مِّنَ لَّخَرِ قَالَ لَا أُقْتِلَنَّكَ قَالَ لَا أُقْتِلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسط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 قتله نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ونكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومنحيها فكأنما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا من ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا فِي الدُّنْيَا ۖ تَلو او يُصَلَّبوا أَن يُقتَلوا أو يُصَلَّبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ وينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أَن تَ قدِر على يج فَعلمُأَن النَّ الله وَف وَحيم لَا إِلَهَ إِلَّا وَسِيلَتُهُ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جميعا ومثله معه تَدُوبُ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن تُقَبَّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّيِيمٌ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بخارج ب والسارق مِن آوَلَهُ مزَابُ مُك وَتَقُ وَتَقَاتُ فَقُطَ أَدَ مَا جَزَ أَم بِمَا كَسَبَانَكَلًَا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 لَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ یا yeah. مِنَ الْقَرِينِ لَمْ يأتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا وَضَعَهُ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنْ تُتِمَّ هَذَا فَخُذُوهُ وَ ومن لم توته فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا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 ثَمَّ عُونٌ لِّلْكَذِبِ أَكَالُونِ لِلشُّحْتِ فَإِن جَاءُ كَفَحْقُم بَيْنَهُم أَوْ اعْرِض عنهم وَإِن تُعرِب عَنهُ ممفَلَ يَضُ الرُوكَ شَيي وَإِن عَكَم تَفَحكُم بَينَهُم بِالْكِسَّ إِن ل اللهَّ يحب المقسطين وَكَيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ ب أونَ الذيينَ سلَم للَّذينَ غادُ وَبود وَمب يونَ وَلَ ب يُومِ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَفَّرْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا والعين بالعين ولا فذل في ولد نبل والسِن نبي السن والسِن بالسن والجروح قصص فمن تصد ذل قبيفه هو كفاره الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقام فهينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه لإنجيل وآتيناه وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلِيَحْكُمَ لُولِي جِيلٍ بِمَا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا يَقُولُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمَهِينٍ عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ فَأُمَّةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فيما الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم فَبَيْنَكُمْ بِمَا انزل الله ولا تتبعوه واءهم وحلرجم واخذهم ان يفتنوك عن مَن نَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَسَافِحُونَ أَفَحُكْمَ يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوكنون يا إذ اليهود والنقارات الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشا وامر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آ آل حبطت عمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عنهم فسوف يات الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يات الله بقوم على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّ قَوْمٍ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن دَاوَ لَهُ عُمُرُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أول. لَبِئْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا اَمَاتِ اتَّخَذُوها هُزُؤا وَلَعِبَا ذَانِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا هل التكمون بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يَرْعُونَ فِي الثَّمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْطِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ رَبَّانِيُّونَ بَارِعًا قَوْلُ مُلْكِ مَا أَسْلِيمُ السُّحْفُ لَبِيثَ مَا كَانُوا يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ وَلَتَئِيدِهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ رب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 بَل نَعْنُهُمْ سَيِّئَاتِهُمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا فإليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم سارة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 تا تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربكم بكطوان وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى امن بما انزل لا اله الا هو اليوم الاخر وعمل صالحا من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لَ قَدًا خذ النَّ مِ فَقَابَنِي إصرَائِيلَ وَأَتَنَّ إِلَهِ مرُسُلَ كلُمَ بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبون فَأَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَفِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمس ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُنَا لِيمَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَأَضَلُّوا كَثِيرًا قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السبيل. عِيلاَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دَنِيِّ الإِسْرَاءِ إِلَى عَلَاءِ سَالِمَ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لَ بِسَمَا قََّمَت لَهُ مُ أَنفُسُهُمُ أَنْ سَخِقَ اللهَّ عَلَهِم وَفِي عَذَابِهُم خَالدُ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم سی